لا لا, لا لا لا ما الزين بت علي واليوم فيها العيل ارد فيه <تصفيق> النهر لو ارد ليها اطفال مرعوبه وحارم منكبره رويه ما اخلف وعودي ما هذا انا عباس القمر ما اخلف وعودي ما ارجع عب جودي لا ما ارجع عب اليوم رد بهم نهر ما ارجع عب جودي يوصل لحدودي يو سيفو وترهم ودرني يا سارع حدودي لا ارجع لا لا لا لا لا اي بالماي لما انا ادري من على شاطي زنودي ذني وبالمهد قطعت ما تتعب ما تتعب زنودي لو حربت جن ما تتعب ما ارجع بجودي لا ما ارجع بجودي اليوم فيه النهر ما ارجع بجودي يا صالح دودي ياطيني صالح حدودي ما ارجع بجودي لا ما ارجع بجودي اليوم ما رد بيه ما ارجع بجودي لا, لا لا لا لا ما ارجع بجودي والله جايه بهتكفنت ما ردها الحكايه واعد الذكن اليوم اجيب العرق وبمايه من طاح العلم انا الصوره ترايه العين مقصودي العين مقصودي, مقصودي ما ارجع السكن اللي تنتظر العين مقصودي ما ارجع بحدودي ما ارجع بحدودي اللي طارد بيه النهر ما ارجع بحدودي يوصل لحدودي سيبو ما رجع لا ما رجع بجودي اليوم ما رد بيه النهار ما رجع بجودي لا لا, لا, لا, لا, لا انطي الروح مو بس همت يكفيني ما يهمني راحل جودو صاب الخهم عيني وجفوف يشهودي وجفوف يشهودي ما يهمني لو راح النضر وجفوف يشهودي ما ارجع عب ما ارجع عب اليوم ما بيه النضر ما ارجع عب طاوع الدرهم ودرني يا صالح جودي ما ارجع بجودي لا ما ارجع بجودي اليوم ما تديه النهر ما ارجع بجودي لا لا لا لا, لا, لا ما ارجع بجودي قصد جيه النهر ورجع بيه للضفالي اقسم بخدرت يا العقي لا ما تالي وانا اليردل سيد من اول هموت تالي وخيبتك عودي وخيبتك عودي رجع فكر للتنفض والخيمه تتعودي ما ارجع عبد لا ما ارجع عبد جودي اليوم رد بيهنا ما ارجع عبد لا, لا, لا, لا, لا ما أرجع بجودي. <متصفيق>